وكل بدعة ظلاء وكل ظلاء في النار ثم أما بعض إخوة الكرام انتهينا في الحديث من الكلام على الحديث الصحيح وبينا أن الحديث الصحيح له شروط خمسة لابد أن تتوفر حتى هذا حتى الحديث شيخ سعيد هذا الحمد لله وصلى الله وسلم على بالحمد وصليا على محمد خيرين بين أرسله وذي من اقسام الحديث عدة وكل واحد اتى وحدة أولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشز او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طلقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن ربات الحسن قاص فهو الضعيف وهو اقسام كثر طيب الآن تكلمنا على الصحيح الأسبوع الماضي وبيلنا الأمثلة ومعى عندنا وقت لنسأل ندخل في القسم الثاني من أرسام الصحيح أولا حكم الحديث الصحيح طبوله والعمل به وجوبا سواء كان في الاعتقادات أو كان يعني كان في الأصول أو كان في الفروع على قول العلماء الذين قسموا من الأصول والفروع سواء كان في الاعتقادات أو كان في العبادات يجب العمل به الحديث الحسن هو هو الحديث الصحيح الحسن لغة ما او الحسن لغه ما خذ من الحسن بمعنى الجمال وهو ضد القبيح واصطلاحا عند اصطلاح المحدثين قالوا الحديث الحسن هو الحديث الصحيح غير اننا غير اننا نغير قولنا تمام الضبط إلى خفيف الضبط فنقول هو ما اتصل سنة عن العدل خفيف الضبط بدل تمام الضبط خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى وخطأ أن نقول عن مثله في الحسن أيضا نقول هو نقل العدل خفيف الضبط إلى منتهى لا نقول عن مثله لأن هذا فيه يعني ايهام بأننا نشترط في الحديث الحسن أن يكون كل طبقة من طبقات الرواه خفيف الضبط لا الصهيح الراجح كما سنبين أن الحسن طبقه من طبقات الرواه يكون فيه خفة الضبط ينزل الحسن من درجة الى درجه الحسن من درجة صحيح إلى درجة الحسن يبقى بنقل العد خفيف الضبط إلى منتهاء ونقول يعني ما اتصل إسناده بنقل العد خفيف الضبط من غير الشزوز ولا عل... إلى منتهى من غير الشزوز ولا علة قد شرحنا كثيرا مسألة الشزوز والعلة وكيف الإنسان يعرف العلة وتعرفها وأيضا كيفية معرفة ضبط الروات بطريقتين أو ثلاث طرق تكلمنا عنها الأسبوع الماضي أسألكم فيها اسالكم ولا اختزنها للامتحان اختزنها للامتحان طيب يبقى إذن الحديث الحسن هو حديث صحيح صحيح يعني إيش أو حديث صالح صالح في الاحتجاج صحيح في العمل به لكن درجته تقل عن درجة الصحيح لأن فيه راوي من طبقة طبق من طبقات السند كان خفيف الضبط خفيف الضبط كما يقول مثلا ابن حجر في التقريب يقول صدوق صدوق تنزل مرتبة بثلاث مراتب عن ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو ثقه على ست مراتب يعني مش مراتب ابن أبي حاتم على مراتب أو تقول يقول مثلا صدوق ربما وهم ده اقل أنزل من صدوق أو يقول مثلا فيه لين فيه لين بعض العلماء يحسن حديثه يمشيه يقول فيه لين ومعنى ذلك أنه يحفظ لكن فيه بعض اللين وهذا بعض اللين لا نتأكد أنه في هذا الحديث ام في غيره يمرره أو يقول صدوق في حفظه شيء فكل ذلك ينزل الراوي من درجة الصحة إلى درجة الحسن يبقى الحسن مثل الصحيح في الاحتجاج والعمل لكنه أقل منه درجة طب ما الفائدة؟ ما استمر أن نفرق بين الصحيح والحسن وعندنا أن الحديث الحسن والحديث الصحيح يستويان يستويان في وجوب العمل يستويان في وجوب القبول يستويان في, إيش؟ في صحة الاحتجاج به فما الثمره أن نفرق بين حديث صحيح وحديث حسن حسنت عند التعارض فإننا نقول المتعارضات إن لم نستطع الجمع بينهما فنرجح فمن المرجحات الحديث الصحيح أقوى من الحديث الحسن فيقدم على الحديث الحسن يبقى إذن عندنا الحديث الصحيح والحديث الحسن يتفقان ويفترقان يتفقان في إيش؟ في الاحتجاج والعمل به ويفترقان أنهم إذا تعرضا فالصحيح يقدم على الحسن هناك اقسام أخرى لم نذكرها المؤلف لزاما علينا أن نبينها وهو الحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن لغيره فعندنا صحيح لذاته عرفناه وعندنا حسن لذاته عرفناه الحديث الصحيح لغيره يعني ليس لذاته هو الحديث الحسن لذاته وتعددت طرقه سواء جاءت بشواهد أو متابعات يعني الأصل في الشواهد أن تكون على المتون أم على الأسانيد على المتون والمتابعات تكون على الأسانيد أحسنت فنقول جاءت الرواية بشاهد آخر يعني برواية من متن آخر يشهد لهذا الحديث نقول هذا الحديث يرتقي من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره واقوى من ذلك المتابعة أن يأتي راوي مثلا طبقة من طبقات الإسناد يكون فيها محمد بن عقيل فيأتي راوي يتابع محمد بن عقيل يرفعه من الحسن محمد بن عقيل للرارح فيه بعد الخلاف العريض علماء الجرح والتعديل أنه صدوه يعني حديثه لا ينزل عن درجة الحسن فيأتي راوي يتابع يتابع يعني إيش يعظم لازم أشرح المتابعة لما تأتي إن شاء الله يتابع يعني الرواية الآن هكذا هذه الرواية رواية الحديث وهذا الراوي هو محمد بن عقيل هذا الراوي محمد بن عقيل يأتي راوي آخر بنفس الحديث ونفس المشايخ يعني متابعه تامه ونفس المشايخ ونفس المس نعم فياتي فيسلم على محمد بن عقيل ويقول أراك مسرعا لكن هذه السرعه فيها ضعف سادفعك بقوه فياتي هذا الراوي يدفع محمد بن عقيل من درجه الحسن ليرقيه الى درجه الصحيح دا معنى المتابع يعني حط ايده في ايده تكاتفه حتى يتقوى الأول بالآخر فيرتقي إلى درجه السحر فنقول هذا الحديث ياتي فيه راوي خفيفه الضبط فيأتي من طريق آخر إما ثقة قوي تمام الضبط أو خفيف الضبط مثله فيدفعه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح لكن صحيح لإيش لغير لأن أصل الإسناد عندنا فيه راوي صدوق هذا معنى الصحيح لغيره فإذا ذلك أيضا أن الصحيح لغيري إذا تعارض مع الحسن فالصحيح لغيري يقدم على الحسن لذاته القسم الثالث او الرابع الحسن لغيره لما أخذنا صحيح لذاته صحيح لغيري الحسن لذاته يبقى الحسن لغيره الحسن لغيره هو الحديث الذي في طبقات اسناده راو ضعيف كابن لهيعة ولا ابن لهيعة عندكم ثقة ثبت ابن لهيعة ضعيف أو فمثلا مجالد مجالد مسعيد نعم هذا ايضا ضعيف أو حجاج بن ارطقه فياتي الاسناد في طبقات الاسناد في راو من الرواة ضعيف ضعفه العلماء كان يقول في مثل يا احنا من صالح يعني صالح للاحتجاج او صالح لايش للاعتبار فالصحيح انه يكون صالح للاعتبار لا صالح للاحتجاج ان قال فيه ابن ابي حاتم صالح يبقى صالح للاعتبار لا صالح للاحتجاج هذا الراجح الصحيح إذا قال فيه ابن معين لا بأس به ثقه لا مش ممكن نقول لا انه ينزل فيكون راوي من الرواة في طبق من طبقه من طبقات الاسناد ضعيف وجاء راوي اخر مثله ضعيف فاعتضد به وتقوى به فيرتقي الى الحسن لغيره هنا تبقى لمحه واحده في الحسن الغير اللي هو جاء من طريق ضعيف وتقوى بضعيف مثل فرتق الحسن الغير نقول اشترط العلماء في المتابعة أن يكون مثله أو أرق منه لا دونه أن يكون مثله أو أرق منه يعني يقال في هذا لين الحديث والآخر يقال فيه صدوق أو يقال لين الحديث مثل فيشترط في المتابع أن يكون مثله أو يكون فوقه ولا يصح أن يعتضد بإيش؟ بما هو أدنى منهم لا يصح لا يرتقي الحديث يبقى ده الشرط الأول الشرط الثاني ألا يكون الضعف ضعفا شديدا بأن يقال مثلا في الراوي كنوح الجامع كذاب والضاع أو يكون راوي متهم يقال هذا متهم بالكذب والفرق بينهما شعر الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب فرق بعيد يقال فيه متهم بالكذب أو يقال مثلا اختلطة ممكن الاختلاط ينزلوا درجه للوضع الاختلاط ضعف فقط يقال فيه مثل ضعيف جدا يهم كثيرا فترك هذا ايضا يبقى الضعف هنا ضعف شديد لا يمكن ان ينجبر مثالوا له الذين يزيفون لا الذين يعتبرون بسنة النبي مثالوا له بحديث اشمني ولا تنهكي فانه احظى للزوج وانضر للوجه هذا التمثيل مثل له علماء بعض العلماء الذين يقولون بحرمه الاختتان وهذا كلام باطل في اصل وجهه فيقولون بحرمه الاختتان فلما عورضوا وهو رجل استاذ ورئيس قسم في الحديث عورض قيل له قال هذا حديث ضعيف والاحكام فرع التصحيح ليتنا ناخذ بذلك دائما ما رايناكم تحتجون الا بالاحاديث الضعيفه الوهية فقال هذا حديث ضعيف لا يؤخذ به فردت امراه مع ان علم الحديث ده للذكران من العالمين ليس للاناث لكن الحمد لله عندنا النساء هنا جبال يعني اهو الان يعتبرون بعلم الحديث الله اعلم بقى نيام ام هم معنا لكن استطار اخفت علينا هم المهم صبرين في علم الحديث يعني صبرين وكان الشيخ ابو اسحاق دائما يقول لي يا محمد دعك من النساء في علم الحديث هذا العلم خاص بالذكران من العالمين فانا اقول لا الخير في امتي كالمطر لا يضر في الاول ام في الاخر ممكن يكون ابن حجر امرأته كانت محدثه بارعه كانت تملي على الناس فكثير من النساء كنا محدثات حافظات الآن حتى ترى اسانيد القرآن اكثر ما تكون مع من في الإسكندرية بالذات مع من؟ مع النساء النساء تفوقنا حقا على الرجال في إيش في الأسنيد لكن لما يتنطعنا يضربنا حتى يقفنا مكانهن هذا الصحيح لكن الصحيح أن النساء تفوقنا على الرجال في مسألة الأسنيد صح تفوقنا فممكن تتفوق المرأة أيضا على الرجال في مسألة الإصطلاح ومسألة الحديث الغرض المقصود أن امراه قامت له فقالت هذا الحديث ضعفه ضعف منجبر جاء من عده طرق وذكرت الطرق فماذا قال لها قال هذه الطرق فيها وهن ولا تزيد الا وهنا على ايه على وهن فاطاش بكلامه بالسنه باسرها لانه في احاديث كثيرة جدا هي ضعيفه وجاءت من كثره الطرق فهي ترفعها فمن يقول بأن الضعف لا ينجبر بحال من الأحوال هذا هدم السنه باسرها ولابد أن يضرب على أم رأسه فالصحيح أن نحن نقول بأن الضعف الضعف الذي غير شديد الضعف المنجبر ينجبر بغيره ان كان مثله وإن كان فوقه يبقى شرطان حتى يرتقي الضعيف إلى الحسن لغيره الشرط الأول ألا يكون الضعف ضعفا شديدا يعني يكون الضعف ضعف منجبر بان يكون الراوي طبق من طبقات الراوي راوي فيه لين فيه ضعف ضعيف مختلط الشرط الثاني أن يأتي من طريق آخر وهذا الطريق يكون مثله أو دونه فان كان دونه يرتفع به لا لا بد ان يكون مثله أو فوقه ناتي إلى المثال العملي حتى ننتهي المثال الأول الاخوات تكتب الاسانيد إن كنا قد استيقظنا في علم الحديث الحديث الأول ما رواه ابن القطان في الزياده على سنن ابن ماجه من طريق ليش ما كتبت يحيى عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بمرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وان دق تعال ننظر في اسناد هذا الحديث هذا الحديث لابد بد لنحتج به أن نبحث فيه اكمله في شروط وهي صالح ها ضبط الرواه عدالة عدم الشذوذ ننظر الآن أما اتصال السند ما فيش ولا واحد في دول مدلس فإن لم يكن مدلسا وعنعن أو حدث فهما فهما سواء هل يعكر علينا أن يأتي الشافعي ويقول عن مالك ومالك يأتي يقول عن نافع ونافع يأتي يقول عن, عن ابن عمر هل يعكر علينا العنعنة ونقول وين الاتصال نحن نشترط اتصال الاسناد فنقول وين الاتصال نحن نقول عن من الشفع كحدثني وعن من مالك كأخبرني وعن من نافع كإيش كأنبأني كلها وسواه فالعنعنة متى تعكر علينا ان كانت من من مدلس وهؤلاء غير مدلسين يبقى الشرط الأول توفر اتصال السنة الشرط الثاني العدالة بفضل الله كل هؤلاء عدول لا مطعم في واحد من الرواه بل هذه السلسلة سلسلة عمر بن شعيب عن أبي عن جده واختلف فيها بعض العلماء بالذات ابن القطان ابن القطان مضعف الرواية هذه بيضعف هذه السلسلة لأنه هو بيقول ان عمر بن شعيب ما سمع من جده او ما سمع من ابيه هي صحيفة قال كان يروي من صحيفة وقد اثبت له السماع اكثر من عالم من علماء الحديث والمثبت مقدم عن نافر. اذا ناف ابن القطان فقد اثبت احمد واثبت غير احمد انه له سماع منه فاذا المثبت مقدم على الناف فنقول كل هؤلاء عدول يبقى العداله تم ثلاثه الضبط ناتي للضبط الضبط هنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد ده ايه هذا جبل انتهى الموضوع ما احد يتكلم فيه ثقة ثبت عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب متكلم في ضبطه قال فيه الحافظ صدوق عن ابيه ثقة عن جده عن جده لابد ان ننظر من الذي قال فيه ثقة عن جده ثقة يبقى تمت السلسلة تمت السلسله كلها بالثقات بفضل الله فيكون الشرط الثالث عندنا شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب ثقة ثبت عن ابيه عن جده ثقة ثبت متى استدركتم هل الصحابي ممكن ان نقول ثقه وغير ثقه صحابة كلهم عدول لان مين الجد عبد الله بن عمرو بن العاص فعبد الله بن عمرو بن العاص لا يبحث عنه يبقى عندنا راوي ضبطه خفيف وهو من عمرو بن شعيب فعمرو بن شعيب خفيف الضبط والباقي ثقات اثبات تمام الضبط طيب الشرط الرابع عدم الشذوذ لم يعله أحد بالشذوذ وعدم العلة عدم العلة إذن الشرط الرابع قد توفر والشرط الخامس الشروط الخمسه كلها قد توفرت نحكم على الحديث بأنه صحيح صحيح الاحتجاج خطأ كده صحيح الاحتجاج به صح ولا لا لكن جاء الفاطن مثلكم فقال لي طيب صحيح الاحتجاج يعمل به يحتج به درجاته قلت نعم انظر لدرجاته انا قلت في درجة الصحيح لابد ان يكون اتصل سنده عن تمام الضبط العدل تمام الضبط عن مثل الى منتهاء فهذا ليس بتمام الضبط ولكنه خفيف الضبط فعرفت الحسن بانه ما اتصل سنده عن خفيف الضبط يبقى نزل من درجة الصحيح بخفة الضبط الى درجة الحسن يبقى ده حديث حسن ليه لان الراوي نزل من تمام الضبط الى خفيف الضبط طيب المسل الثاني حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاه نفس الحكايه محمد بن عمرو عن ابي سلمى من ابو سلمى ده من الصحابه لكن في اي طبقه في الصغار ام في الكبار صغار الصحابه ولا كبار الصحابه عن ابي هريره تسمى روايه الاقران ام المدبج هذا ابو سلمة بن عبد الرحمن ده احنا تكلمنا عنه انه من احسنت من الفقهاء السبعة وكان محدثا بارعا فقيها ثقة ثبت محمد بن عمرو خفيف الضبط ابو سلمة هو عبد الرحمن بن عوف ثقة ثبت ابو هريرة عدل ثقة ثبت صح كفى ان تقول صحابي ما تتكلم لا تتنطع قل ابو هريرة كفى انه ابو هريرة وانتهى الموضوع نقول هنا هل توفرت الشروط اولا اتصال تصل السند ما في مدلس العنعانة كل كالتحديث يبقى اتصل سنده الثاني العدالة كلهم عدول الضبط ابو سلمة تمام الضبط ابو هريرة يتكلم عنه محمد بن عمرو خفيف الضبط خفيف الضبط فإذا كان خفيف الضبط نزل من درجة الصحيحة إلى درجة آه. إلى درجة الحسن تبقى لنا أمثلة أخرى سنأتي بها هذه الأمثلة هنا المثال هذا لا يصح أن نقول انه حديث حسن ده يعتبر حسن لغيره وليس بحسن المثال الأخير اللي هو الترمذي قال حدثنا علي بن عيسى ابن يونس عن مجارد مجارد هو من مجارد بن سعيد عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري قال كان عندنا خمر اليتيم فلما نزلت المهدد سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه اليتيم فقلت انه اليتيم يعني هذا خمر اليتيم فقال اهرقه هو استشار النبي أن يبيع عدد الخمر حتى مال لليتيم لا يضيع قال اهرقه لا درر في المحرمات هذه قال أهرق الترمذي قال هذا حديث حسن هو يقصد به حسن لغيره لا يمكن أن يقصد به حسن لذاته ده مثال للحديث الضعيف الذي ارتقى إلى الحسن لغيره لانك لو نظرت في الاسناد تجدهم ثقات وتجد التحديث موجود والشذوذ غير موجود والعله غير موجوده لا العله موجوده لكن عله ظاهره وهي مجالد ابن سعيد مجالد هذا فيه لين لينه العلماء مجالد فيه لين لينه العلماء فلما لينه العلماء قلنا هذا حديث إسناده ضعيف لكن جاء من طريق آخر فارتقى من الضعف إلى الحسن فيكون هذا مثال على الحديث الحسن لغيره إن شاء الله الأمثلة تكون أقوى عندما ننظر في المتابعات والشواهد وننظر كيف يصحح لغيره ويكون حسنا لغيره أقول قولي هذا واستفى الله ولكم